إن الحمد لله, لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنصتنا ومن سيئات أعمالنا من يهبه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا تريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد في عباد الله المجتمع المسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان كان مجتمعا مثاليا في كل شيء ومن ذلك انه مجتمع اذا نادى منادي الجهاد هب الرجال والشباب بل حتى الشيوخ الى المعارك لانهم يستعدون لانهم متأهبون اخذوا بالدنيا نعم اشتغلوا بشيء من الدنيا نعم لكن ذلك لم يكن سببا في قعودهم عن الجهاد في سبيل الله ولا عن الدفاع عن مقاصد دينه لا ترى لو نادى منادي الجهاد في بلد من بلدان الاسلام لا سيما مثل بلدنا فيا ترى ما مدى استعدادنا لهذا ويا سراء كيف تكون قدراتك ان مجتمعات المسلمين اليوم تحتاج الى ان نظره فيها ان هذا الدين لن تقوم لاهله صائمه الا اذا كانوا من اهل الجهاد من المستعدين للجهاد في سبيل الله ان سوره التوبه ذكر الله فيها اصنافا من المنافقين واشباه المنافقين من كانوا اذا نودي للجهاد في سبيل الله قاعدا وسبطا لان الجهاد هذا هو اقرب طريق الى الموت وان قدم صاحبه فهو اقرب طريق الى الكند يا ترى ما مدى استعدادات هذه المجتمعات لمثل هذه الاسئله وما مدى استعداد مجتمعنا خاصه بان يقوم بواجب الجهاد والدعوه الى الله ونحن نعلم ايها الاخوه ان اطماع الطغاة في بلدان المسلمين لا تنتهي والفكر تسيد ويرفق بعضها بعضا عباد الله ان اكثر الناس اليوم لا سيما في مثل بلدنا يعيشون معيشه كثيره من الخيرات مهما حاولنا ان نقول فلل اقتصاد ضاق علينا بعض السوء ان الرواسب صارت لاثي مثل السابق قلوا هذا الكلام هاي خرجنا ان كان لنا مجتمع مجتمعا كثير الخيرات واسر النعم, النعم وهذا ادى الى حصول الشرف عند كثيرين نعم ايها الاخوه الشرف الذي لا يرجع معه عناء في سبيل الله ولا يرجع الله معه تخشيات ان الذي يعيش عيشه الشرف لا يريد ان يشيء يفسد هذا الشرف ولا شك يا عباد الله ان الذي يتعامل مع الدنيا بفقه وحذر ربما اقصد الدنيا بذهن وعقل اذا لم ينتبه لها هايس الانتباه نعم ايها الاخ ان التعامل مع الدنيا يحتاج الى قوه ويحتاج الى حذر هذا ايها الاخ هو السر في كون بعض المسلمين يعرضون عن الدين وعن تعاليم الدين واحكام الدين فلو ربما اعرض عن الجمع والجماعات بعض المسلمين اذا صلى الجمع فانه لا ياتيها الا ابن الاقام لماذا لا نريد أن يسمع الشيئان إن كل ما سألت من أسائل الدين والشرح ربما ضيقت عليه شيئا مما هو فيه أعرض عن تعاليم الإسلام وأحكام بل ربما أعرض عن الجمع والجماعات لأنهم يرون أن الدين وكل ما يتعلق بالدين يبتد عليهم وشكرهم أما مرضة هذا الصنع من الشياطين فقد ندعو ارقصهم لمحاربه تعاليم الدين المضره ومحاربه الذين اليه عباد الله ان وجود الشرف كظاهره في مجتمعات المسلمين امر خطير له تداعيات غير محموده بل انه من اعظم اسباب القطران في الدنيا والاخره اخي المسلم هل تريد ان تعرف خطر الشرف هل تريد ان تعرف ما هو الشرف اقرأ القرآن وانظر كيف ذكر الله السرف والمسرفين يقول الله تعالى وأصحاب السمال ما أصحاب السمال في سموم وحميل وظل من يحمون لا بالجل ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وقال جل وعلا وإذا أردنا أن مهلك قرية أمرنا مصر فيها ففزقوا فيها أمرنا من؟ مصر فيها ففزقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها فكيرا فقال تعالى حتى إذا أخذنا مصر فيهم للعذاب إذا هم يترون وقال تعالى وكذلك ما أرسلنا في قرية من مذين إلا قال مصر فيها ان وجدنا بانا على امه وان على اثائهم مقتدون لم يقل الله في كتابه الشرف الا مذموما الشرف يا عباد الله يجب ان فهمه من خلال النصوص الشرعيه لا على حد اهوارنا فان كثيرا من الناس هو واضع للشرف النص لكنه يريد ان يخرج نفسه ويصطئ الاخرين دكتور فاذا اشرف في جانب ولم يشرق في الجانب الاخر رمى الذين اشرفوا في الجانب الاخر بانهم مثرقون وينسى انه في جوانب كثيره هو من المثرقين ايضا اثرف هو مجاوزة حد الاعتدال في التمسك بامور الدنيا والاعتدال فاضطه سبح الله لا ما تدهى اهواء الناس وتاثير ذلك الثناء على القيام بما اوجب الله هو ايضا من رواضص معرفه الشركه فاذا كان صاحب الشرف يفرط في الواجبات ويقع في المحرمات لسد الشرف فهذا لا شك في انه شرف مذموم لكن لو انعم الانسان على نفسه بمباحات الدنيا ولم يثلب في واجبه ولم يقع في محرم فعلم ان هذه الصفه الذين يتحدثون بنعم الله والذين يقصدون بالمباحات وليسوا بمسرورين المسرورون هم الذين ابصرتهم الدنيا وابصرهم نعمها وتسعس الذين فهم غارقون في اللذات سعيهم انما هو في الزياده من الدنيا والاكثار من اللذات الحسيه في مآكل ومشارب ومساكن ومرافق ومتعه ولا شك ان المال هو من اعظم اسباب الشرف المذموم ولما كان الشرف خطيرا على الامه جماعات وافرادا حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن عوف رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الله فوالله فوالله من فضى أفضع عليكم ولكن أفضع أن تفضع الدنيا عليكم كما فضعت على من جاء قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة أو مخللة هذا هو الصرف كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يصادفوا اسرافا او مقيلا ان دعوه الاسلام الى ترك الصرف لا تعني ابدا ترك النعم بكليه ولا تعني هجر المسار انما المقصود هو الاقتصاد في هذه الامور وعدم تعلق القلب بها وعدم سيطرتها على حياتنا وعدم مزاحمتها لما يرفعنا في اخرتنا واقع المسلمين اليوم اليوم مليء بالنمائل الواضحه التي تعبد اللذذه نعم تعبد اللذذه وتقدم شهواتها على كل نصيحه دينيه او مصلحه نرجو عليها الخير في الدنيا والاخره انك تنقطع بالمسات ان التمتع باللذات المباحه امر طبيعي يجب لي لا حرج منه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي حذر من السرق قال الذي قال له ان احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال له ان الله جميل يحب الجمال وقال ايضا ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبده انا من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اللهم اصلح لي دنياي التي فيها معاش واصلح لي اخرتي التي اليها معادي اذا النبي صلى الله عليه وسلم انما قصد التحذير من الاسراف في الماكل والمشربي وغيرهما من ملذات الدنيا وحذر عليه الصلاه والسلام من ان يكون استمتاعا على حساب الواجبات او يتجاوز او يتجاوز العبد حدود الله التي حد الله بها جهنم اعادنا الله منها ومن ابرز مظاهر الفساد في زمننا الحاضر وهي كثيرة جدا يذكر ببعضها لاننا هم ما صار كثير منا في اتخاذ الغافلين الاسراف في المآكل والمشارب بشكل تصرف فيه النعمة تصرف في النعمة ويسرف ذلك ثنف الكثير ثنف الكثير من الاطعمه والاكلات ولو ما القى في السبانات امام اهل الفقراء الذين يجلسون فيها وهذا امر يحدث في كثير من مجتمعاتنا خاصه هل يحدث هذا من يمكن لا احد يمت هذا اما مظاهره الولاء والاعراض فلا تكن عن ذلك عند بعض المسلمين الذين بسط الله لهم في الرزق حتى انهم يسست ان بعضهم يستسغ ان يذهب بالسائد من الطعام الى الفقراء او ان يتفق مع احد ليأخذ هذا الطعام منه لا نقرب شيئا يامر عماله وموظفيه ان يرموا هذا الطعام في في الصمامه امام الناس ومن مظاهر السر ومن مظاهر الفساد الاموال الطائلة التي يجعلها بعض الناس في المناسبات الراقيه لا سيما النساء وكذلك بعض الشباب الان كثيرا ما نتسابق مع الاتجاه الجديد صرنا يلاحقنا مثلات الازياء ويتابعنا الانفستات الباذخه ونقول يجب على الرجال أن ينسبهوا إلى هذه القضية فإن الله تعالى يقول وَلَا تُعْتُسُ فَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ القوامة للرجال ضعفة تشتكي إلى الله في هذه الأيام طارت القوامة مهجوزة خاصية ما إن كانت الزوجة أو الجنة موظفة تقفض راسة راتبا ربما أعلى من راتب زوجها أو أبيها أو أخيها لكن مع ذلك يجب أن نكون ورقبينها على أي تسطها وإنما يحدث اليوم من استراع كثير من البنابس التي لا داعية لها وبأموال قائلة واسألوا أصحاب المشاغل والذين يذهبون إليها آلاف تدفع في بسكان واحد لماذا؟ أكثر النساء لا أقول بعض أكثر النساء يستحيل أن تلبس البسكان مرة ثانية إذا حضرت فيه بناس هذا ما انسى الله به من سلطان هذا على حساب من اذا تصدق احدا للتاساع ب100 ريال ظن انه وصل المنزله وان ينفق الاف من اجل فانتازيا من نساب هذا امرا الحمد لله هذا من الضروريه عنده الى هذا اسراف ويجب ان نكون صرحاء مع انفسنا واذا اردت في المستقبل ان تعرف عظم وخطره هذه القضيه تنظر الى كثرة الملابس غير المستخدمه المتكدسه في المنازل حتى ان بعض الجمعيات او الهيئات الخيريه اذا فتحت باب استقبال الملابس المستعمله ربما لم تجد والله ربما لم تجد مستودعات كافيه لتلك الملابس هذا يدل على ماذا اكثر الملابس لا حاجه لها ومن مظاهر المظاهر الشرقي ايضا صرف الاموال الطائله على السيارات وتغييرها كل سنه باحدث منها وربما كل شهر او شهرين والشرط على المظاهر كل الشرط على المظاهر في ذلك والتقامه الزائده المبالغ فيها حتى صار بعض الناس الذين لا عقول لهم يحكمون على الرجال من خلال سياراتهم ونست ان اشرف الشرط عليه الصلاه والسلام ان يركب الحمار كان يركب الحمار ثوابه عن النبي صلى الله عليه وسلم اخطر شيء في هذه المظاهر وفي هذه الظاهره التي هي التباهي بالسيارات اخطر ما فيها هو ان يسلم بعض الصفاء صفاء السنيه يسلمهم ادائهم الامنيه وهم رافعوا الارض وربما ملحفون في كثير من الاحيان يسلمون لهم سيارات الفارهه تسعدهم وتسعد غيرهم سهاء وناقص سهاء معلوم كيف تسرع بهم هذه السيارات فتحورهم الى جمن منتفشه متكبرون متعالون على غيرهم لا يرون الناس شيئا ينظرون الى الناس على انهم لجج وضمن مقاعد السياره لا تسيهم بسبب هذا الانفتاح لماذا لماذا يترك طفل صغير يعرف انه مراهق مدمن لماذا يعطى لهذه السيارات سيارات حتى يسيرون على الشوارع يغادرون المساع ويسر الاخرين وربما لا يعبى حتى بالانزال الشرطه لانه في سياره بدري لماذا لماذا يعطى هؤلاء الصغار مثل هذه السيارات فتسدهم وتسقط وتفصد مجتمعات ايها الاخوه في الله الناس إن هؤلاء الشباب يجب أن يرطوا شبية الحزنة على احترام النام احترام الأكبر إن طسلاً صغيراً ربما لم يبلغ الرابعة فعشر فجده بالسيارة لو نصعه رجلاً في سن جده ربما ما رد له كلية واحدة هذا إذا لم يستهزئ به ما السبب في ذلك؟ سبب البطر السبب هو البطر والغرور الذي دخل في قلوب هؤلاء بسبب تفاخر ادائهم في اقتناء تلك السيارات وقد سمح لهم بعض الاغنياء جزاهم الله خيرا فهم بنبلنا لكنهم يظنون لا يمكن ان نعطي اولادنا الا السيارات المعينه لانهم يعرفون ان اولادهم ليسوا بلا نعم اذا كان الولد صالحا عاقلا يعرف قيمه هذه السياره ويعرف كيف سيقدره الناس لا مان لا مان ان شاء الله هذا ليس من الاثراء لكن أن تكون المقاطب هي المباهار والضرور والزراء الخلف فهذا أمر لا شك أنه خطرا على المجتمع وهو من أعظم مظاهر السرط في مجتمعنا مع الأسفل الشديد ومن مظاهر السرط المبادئ الزاعدة عند بناء المناسك والثور وصرف الاموال في غير محلها وكم سمعنا من يسلفه او تكلفه ثوره مياه واحده نصف مليون وقد سمعنا هذا ليس غريبه ما ليس غريبه الادوات كلها تسحب ويؤث بها من اماكن من اغلى السلع لماذا حتى يقال ان ثوره المياه في فلان تصل الى كذا هذه عقول والله لا يعلمون أن العبارة ينسرونهم ويحمدون الله أنهم يبثون من العبارة لكن هذا الحروب وهذا الترف إذا ذكرت النفوس هذا أيها الأرض ليس من المبارك هذا هو الواقع عند بعض الاغنياء وهذا بلسان استراق وتذليل ولن تزول قدم حب يوم القيامه حتى يسال ان ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه سيترى كيف يكون حال الثري الثري اذا فات انفق مئات الالف في صراع الصناديد مدخلا من مياه النهر صار كثير من السجال يتباهون بالسيوت في اعدادها وتقاميمها واشكالها الغريبه وملاحقها والمبالغه الشديده في وسائل الترفيه فيها ولك الى في اهل المسلك ان تعجب اذا علمت ان بعض هؤلاء المسرفين اذا جاءه فقير محتاج مدت يده اليه قال له اعطني مما اعطاك الله قال له الله يعطيك الله يعطيك سبحان الله هو لا يعلم ان المعطي هو الله هو يريد ما يرى ان الفقراء يسيل نعاههم اذا راوا مثل هذه الاشياء في مجتمع واحد وناس يعيشون في الثراء واناث تحت الصفر هذا امر خطير ايها الاخوه يجب علينا ان نكون عقلاء في معالجه هذه الظواهر ان من اعظم الحرمان ان يصرف الانسان على نفسه المبالغات الطائلة بالمئات بل بالملايين ولا يمد الى من او الى لتقيد محتاج هذا نقص في الدين والعقله نسال الله تعالى ان يهدي اولى المسلمين ومن مظاهر الترف المعاصر نعومه الاجساد وطراوتها وترهلها قد الى درجه ان طاء الكثير من المسلمين اليوم لا يقيطون العمل ولا يتحملون شيئا فانتشرت الامراض بسبب ضعف الاجساد وعدم تحملها للعمل وارهاقها بالخدمه الزائده سبحان الذي انصر في تدبير الله كيف هم يؤمنون بالدعوه كيف يذهب الى الاماكن التي تحتاج الى من يقوم عليها الى الى من الى من يذهب اليها ليقرب عن سرون الاسلام والمسلمين قولوا لي ايها الدخ مع هذه الطراوه الشديده والترف الزائد في اشخاص كثير من المسلمين ماذا لو اتجه اليهم الجهاد في سبيل الله اي يحنون المسجد اظن ان ان يكون في ساحات الجهاد في الله ذا اظن ذلك اذا الامر الى ذلك ويحتاج الى معالجه ويحتاج الى حكمه ومن ذا الاستفسار من وسائل السينه وداخلاء الزائد بالنفس حتى عند الرجال لا نقول عند النساء حتى عند الرجال حتى ان بعض الناس ربما زادت مصاريفه على الاصياف وغيرها من ادوات السينه من منعمات ودهانات وغيرها ربما تجد على دخلة فتجد بعض الناس يقترض ويتزين وهو يمزق الأموال الكثيرة على مثل هذه الثواب ومن المظاهر أيضا طرف الأموال الصائرة ولو جزين تأملوا ولو جزين بالقرض في أساس الهيوط الرائع والتفاطر في ذلك نسأل الله العافية يقترضون مئات الآلاف من أجل الأساس لماذا؟ لماذا الإنسان يؤثر بيته رجل ومنزلته <تصفيق> حلقه الطاقه اما ان يقهر من اجل ان يؤسس وله من الاشياء المدهشه ترى مغان الماضي ان بعض الناس جاء يسأل السكك لقريب له فإذا, بيت فاذا بيته فاذا بيته قيمته اكثر من مليون ريال وانا ساكن اكثر من 100000 كيف سعر السكن لماذا قال عليها علي جيد بسبب الاذراق اللهم المستعان اللهم المستعان ايها الاخوه هذا شرف هذا شرف مدموم لماذا الانسان يتجاوز الحد لماذا لا يمس رجله على قدر لحافه كما يقول العوام ايضا ايها الاخوه من اللعينه الاشياء التي يتباهى الناس فيها اليوم حتى الاواني اواني الاقحمه تترى في آلاف البيالات كل ذلك تفاهرا وكل ذلك لمن اجل ان يصير الانسان بهذه الاشياء مغرورا عند قومه وعند صائتهم فصرنا نسمع عن بعض الاواني المصنعه من الذهب والفضه والمطليه فيهما وبعضهم يسر بارقام خياليه فلكيه علما كان لا يجوز ابدا لا يجوز الاكل والشرب هذه الاواني سواء حتى المطليه لا يجوز الاكل فيها ولا يجوز استخدامها في الاكل والشرب كما هي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ان الذي ياكل ويشرب فيهما يعني في اوان السهو والخطا وكانما يغذر في بطن نار جهنم هو البخاري اعادنا الله, الله واياكم من ذلك وبعض الناس اعتادوا على تضير اساس البيت كل أو سنتين. سنتين لغير حاجة, حاجة. أساس النظيف لماذا؟ طاعة للنساء نعم طاعة للنساء, للنساء, للنساء الجاهلات أو متاراة للسفهاء نعم. وهذا سفه على سفه نعم. وإسراق وتبزير وترف نعم إنه إسراق وتبزير وترف لماذا يغير الأساس السنة؟ نعم إذا تفد لذلك أن يغير أما أن يغير من أجل فلانه وفلانه أليس في هذه السفاهة ومن مظاهر السرف أيضا الاعتماد الكلي أقول الكلي على الشغالات والعاملين من فائزين وخدم بسكل يربي على السخمة وعلى الكسل وعلى البطالة وبعض البيوت ليس فيها إلا الزوج وزوجته ترى معهم بلا مبالغة عشرة أو أكثرها بين فار وقادم وقادمة وضبار وشفرجي وأي ذلك من الأسماء التي ترى تاخذ من هنا وهناك وكل من فازد ذكروا عدد العمال نحن لا نقول انه يحرم على الانسان ان يكون عنده عمال يخدمونه لكن ان يكون ذلك عائدا اليه بالشرط وعدم الحركه وعدم عدم القيام حتى بالكون الخاصه هذا امر لا يليق حتى بعض المسائل والله نسينا الصبر, الصبر. بعض النساء شابات نسين الصبر ونسين العمل وترهلت اجسادهن لماذا لانه لا عمل لهن حتى الاشراق لا يمكن ان على الصبر نعم هذا هو واضح مع الاسف كثير من المسلمين ومن المظاهر أيضا كثرة النوم فبعض الناس ينامون أكثر من نصف يوم بلا مضاعر أكثر من نصف اليوم نوم وكم سمعنا عن أناس الموظفين تصلوا بسبب النوم وكم سمعنا عن صلاة وسبوع بسبب النوم وكثرة النوم وربما طار بعض رجال الأعمال لا يستيقظون إلا بعد الظهر في كل السنة وسلموا أعمالهم إلى بعض الموظفين الذين ربما ثلثوا وربما نصبوا عليهم لكنهم لا يستيقظون عوامل مثل الثروا والذي يعرف واقع الناس من جهه المجتمع العربي يظهر اثر مثل هذه المظاهر ومن مظاهر السخريه التسلل والمبالغه في البحث عن وسائل الترفيه والترويح حتى تصير اكبر الهم فر يا اخي المسلم بين ان يكون الانسان عنده مجالا للترفيه لا مانع مدلل السفر والمضاحه لا مانع لكن هل يصير اكثر هم الانسان هذه الاشياء هذا ترى نعم هذا ترى اكثر اكثر من الكثير من الناس يقضون اكثر اوقاتهم في اللعب والنس والرحلات رحله رحله لكن كل من تامر رحله الى رحله اخرى هذا بغض النظر عما يصاحب هذا الترويج من موباحات ومحرمات عند بعض المسلمين هذا هم الله والله مطلع ومن المظاهر ايضا التي تدل على طرف طرف كثير من المخاطب بالمجتمعات المسلمين التعلق بالسواح وظمول التسفير وانتشار التقليم حتى بالتجاره حتى قضيه التغريب لا يظهر انتشر في كل شيء هذا دليل على الطمول على طرف الناس كثير لا يفكرون ترى احدهم ذهب فقط ما يشتهي يفكر فكره تجاريه فإذا بيه يفتحوا محلات لا حتحف حتحف حتحف حتحف في تارع من الاستواس بعد أنتقل بعد أنتقل محلات نزلوا من نتاح للتكار في التارع نتاح لماذا؟, لماذا؟ تقليل ترى الناس حقنا لا يستطيعون التفكير ولا حق الإجزاء طار كثيرا من المسلمين عندهم سذاجة في التفكير وعندهم سذاجة في التعامل مع الأمور بسبب هذه المظاهر الدين صملة الأزهان وغلب على الناس الاعتماد على الآخرين فصار أحا... صار كثيرا من المسلمين لو احتاج الى اي شيء ما يستطيع ان يقوم به لا بد ان يقف على فلان او يكلم فلانا من اجل ان يقدمه في هذا الطريق ومن المغالاه ايضا تضييع المسؤوليات على جميع الاصعده الا ما ر... الا ما رحم الله على مستوى الاباء والأمها وبعض المسؤولين والموصفين والمجرسين والظلات بتكلم من الشعور تضييع للمسؤوليات وعدم السؤال عن الأمانة التي أدمنهم الله سبحانه وتعالى هذا دليل على أن السرق للفعل فالسرق في نجل هذا المجتمع ومن أكبر المضارح هو أكبر التكاثر عن الفعال والتكاثر عن فعل الخير والنشاط مع الاثم عند البحث عن المال وهذا ما لاث حتى عند بعض الصالحين التخطيط يامر الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الاعتدالات البارده عند بعض الطو عن بعض السلوكيات الخاطئه لدى بعض المسلمين اذا قال انه لماذا تفعل هذا وهو حرام اجاب اجابه بارده يدافع بها عن نفسه السبب هو الشرط وثوق الناس في ابن هذه الاشياء تتبع عرفه العلماء وسلاته والبحث عن أيسر الفتاوى استجالا للهوى وتمشيا مع العادة والعرف حتى ترتجي من فتوى معصره نعم نعم بعض الناس اعتادوا على شيء معين على ترى فلا يريد أن يغير من واقعه السيئ فيبحث عن الفتاوى التي تنسج الاستمات على واقعه حتى يقول انني لم أعتد وانني لم افعل محرما لان قلانا نقل عنه انه يفتي بالجواز ليس هذا هو شان المؤمن ان المؤمن هو الذي يتبع الحق الحق يتبع الفتوه المذله التي دل عليها كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق السلف حين قالوا من تتبع الرقص فتبع نعم ان تتبع رقص الفقه نوع من انواع الفسق اعادنا الله من ضالك كثير من الناس اليوم صاروا يحفظون بعض العبارات ويرجدونها والله أعلم هل هم يعرفون أنهم كاذبون أو صادقون الله أعلم لكن ما أكبر أن ترى في المسلمين من يرجد إن الله غصور رحيم الله غصور رحيم من أن ترى ذلك كفر معلوما أن رحمة الله سبق الغضب لكن من من الناس من, من يرجد هذه العبارات ويكثر من تربيبها ويكثر من تربيبها يتعامل مع الله جل جلاله حلا أنه أيضا لا يرغى بالحرام ولا يحب لعباده أن يقعوا في الحرام اعلموا أن الله سديد العقاب وأن الله الغطور الرحيم نبع عبادي أني أنا الغطور الرحيم انتهت الآية لا وأن عذابي هو عذاب الأليم من من الناس من من يردد هذه العبارات يحسن الجنح بين العباراتين لماذا يقولون ان الله غفور رحيم لانهم تحتخوا بالاهام يرجون شيئا لم يعملوا نحن لأ. لانه واقعهم مستحيل والقوة من هذا الواقع المضغوط لا تفهم المستحيل عندما تقول انت مستحيل مع الاراده القويه وكم نسمع من يردد ان الله جميل لا يحب الجمال جميل يثبت الجمال لكنه يبغض الشر وينها عن الاصرار وكم سمعنا من يغثي واما بنعمه ربك تحدث سبحان الله فهكذا <تصفيق> يصير التحدث بالنعم تجرى النعم ويقبل الغمر والغرور والجما الخل والاطراح ونسمي ذلك اكثر بنعمه الله وكم سمعنا من يقول حبل دنياك كانك لا تموت ابدا اولا هذه العباره ليست صحيحه ليس حديثا ولا اثرا عن احد العلماء ولا يدرى من اين جاء اسم دنيا كانك لا مسافه ما معناه معناه ان الانسان يجمع الاف المعلفه من الاموال ان هي عيشه ادل لا, لا. بالعكس كان قوس كان اقتدار النبي صلى الله عليه وسلم وامواله هي قوس في قوسه عليه الصلاه والسلام يعني ما يجريه لأسل والسلح متى أن يزدفر عليه الصلاة والسلام لكن نقول لا مالح من الاتفاد لكن ما معنى أن يزدف الإنسان أمواله لن يكثر أنه يعني أكثر من ألف سنة وإعتفاد التأثر من ذنب العبارة عد في الظنيا كأنك لا تموت أبدا هذا غير فعيب ويقولون وعد لآخرة كأنك تموت غدا لا لا من الذي يضمن لك بالتعيش إلى غدا؟ هذا يضمن خطر الصحيح أن الإنسان يستعذر لقاء الله في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل حين وفي كل الزمان وفي كل مكان يستعذر لقاء الله وأما في الدنيا فإنه يأخذ منها بحذر وكم سمعنا من يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا سبحان الله فيحفظون الآية أي ايه فضلنا يا متى قال الله تبارك وتعالى ولا تنترصيبك من الدنيا متى قال بعد انقاذ واستغفر فيما ساء الله في الدار الاخر ولا تنترصيبك من الدنيا صار الاثر عند عند كثير من المسلمين لا تنترصيبك من الدنيا وكان عندك مجال وغرفه تستغيثي فيما ساء الله في الدار الاخر هذا قلب قد هذا قلب وتناح بايه الله سبحانه وتعالى لذي كثير من هؤلاء ان الله عز وجل يعلم السر واخفى وانه لا تغري عليه هذه المعاديل ايها الاخوة في الله نعتذر ان اطالنا في هذا الموضوع لكنه موضوع لا بد من الحديث عنه نحن جميعا ايها الاخوة عندنا مظاهر من مظاهر السر ونحتاج الى ان يتوافق تاخذنا مع بعض حتى يعني نخطط على الاقل من هذه الظواهر وحتى نكون مستعبين مستعبين للنفاع المخصصات مستعبين لأن نقوم بما أرجب الله تباره وتعالى علينا الأمر بالمعروف والنهي على المنصر والدعوة إلى الله والآن مع أسباب ظاهرة السرف أيها الأسوة في الله كيف انتشرت السرف بين المسلمين هل السرف أمر لا بد من وجوده إلى كثرة النعم وزاجت الخيرات لا, لا لا يلزم ابدا لا يلزم ابدا من كثرة النعم ووفرتها ان يصير الناس مسرفين لقد حذر الله جل جلاله من الشرط مع انه عز وجل قد يفتح على عباده كنوز الدنيا يفتح كنوز الدنيا اما ابتلاء واختبارا واما ان يعذر للكفار طيباتهم في الحياه الدنيا واما ان يكون ذلك مكافاه للعباد على صلاحهم واستقامتهم واقامتهم لشرعه سبحانه وتعالى اذا ايها الاخوه لا بد من معرفه اسباب هذا المرض لكي نستطيع بعد ايانه الله ان نحذر منه وان نعالج ما وقعنا فيه منه فنقول وبالله التوفيق ان من اعظم اسباب الوقوع في السرط طول الامل ونسيان الموت فان الذي لا يخفر في الموت وتراوحي الفضلط في دنيا الا انه سيخلد فيها فانه سيبحث عن كل ما يحرق له وسائل السر ولو كانت حراما ولو كان ذلك الامر يضره في اخرته لماذا لانه لم يفكر في الاخره ولم تجر في خلده فهو لا يفكر إلا في لسة فيه العاجلة فهو طويل أمل يقول الله تعالى لما خاض بالأومن تهروا بعظم المباني وبقدرتهم على نفس الصفور قال لهم أتبنون بكل ليع آية تعبدون وتستخذون مصانع لعلكم تخلدون قال اهل العلم ان لالا لم تاتي في القران بمعنى كان الا في هذا الموضع وتتخذون مصانع كانكم تسكنون كانكم تسكنون في هذه الدنيا اولا فاعلموا ان نهايتكم الموت فكيف تسكنون مثل هذه الاشياء ان من السفه ما يظنه بعض الناس من ان المال والغنى يطيل العمر قال الله تعالى يحسب ان ماله اخلد نفسه ان نسيان الاخره ونسيان الموت الذي هو بابها لمن اعظم اسباب الانقياد في الشر المذموم وقد حذرنا الله جل جلاله بقوله زرهم ذرهم ياكل ويتمتع ويلهيهم الامل فسوف يعلمون وقال صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل الغريب لا تعلق رهو بند الغربه ولا يتشاغل في تلك البلاد بلا تملك فيها رايت من غريب يتملق الاشياء اجياء في بلد غربته هذا من اندر النادر بل قلبه معلق بوطنه يجمع المال يرضي وطنه ومنه الذي سيرجع اليه ونحن ايها الاخوه موطننا هو الجنه المسلمون ما ضلهم الذريه يجب عليهم ان يسعوا للرجوع الى بلدهم الاصلي فمن زاح منهم عن الطريق فليختر لنفسه المكان الاخر ولا مكان ثالث ومن اسباب انتشار الفساد اهمال كثير من المسلمين للغذاء الروحي واهتموا فقط بتغذيه الاجساد تغذيه الاجساد يهتم بها أكثر الناس بل كل الناس إلا ما نذر أما غذاء الروح فلا إن الإنسان يا عباد الله مركبا من روح وجفل وكلاهما مستاج إلى عناية وتغنية فكما أن الإسلام ينهى عن إهمال الجفل وصحةه وينهى عن إلعاء النساء في التهلكة والموت فإنه أيضا ينهى عن إهمال العناية بالروح التي هي السمد ربح الناس أو خسارتهم في الآخرة الناس أيها الإخوة إنما يعلون ويسمون بأرواحهم لا بأزبادهم وصدق النذي قال وإذا كانت النفوس كبارا سعبت في مرابها الأزام ومن أصباب الوقوع في الثرب التقليل دون النظر إلى حكم الله ودون تأمل في فائدة في هذا التقليد أو عدم فائدة بعض المسلمين يظنون أنه إذا شعر أمر بين الناس فإنهم لا بد أن يكونوا مثل غيره من قال لك يا أخي المسلم أنك ملزا بتقليد الآخرين نعم لا مانع أن تشعر الشيء وتقلد فيه غيره لكن بشرح أن يكون حلالا أن يكون حلالا غير منهي عنه ويحسن بك ان تمر الى فائده هذا الامر, في الأمر. في الأمر. في الأمر. في الأمر. قبل فعله وارتكابه كثير من المسلمين مع الاسف, الأسف. انغمسوا في ترصيد السبب مجاراتهم للواقع دون اي مجاهده وربما اعتبر بعضهم بان الواقع يضغط عليه وان الاحتكاك بالناس يفرض عليه كذا وكذا والصحيح صحيح. ان المسلم, المسلم يجب ان يكون قويا الشخصيه ليس امامه يتبع الناس ويردد ما يقوله الناس ويفعل مثل فاعلهم لا ان المسلم له شخصيه مستقله يستمد محوماتها من دين الله ومن شرع الله هذه المساله ايها الاخوه كثير من اهل الخير والصلاح يقعون في بعض المغالطات وبعض الاخطاء بسبب متاراتهم لنا وما يسمونه بضغط الواقع عليهم نعم الواقع له ضغط لكن هذا الضغط نوعان ضغط لا تنق معه شيء, شيء فهو كالسيل الجارة وضغط لا لك تحكم ولك اختيار فيجب عليك أن تفرق بين الأمرين ومن أسباب الثرض كثرة المال والنعم والخيرات أيها الإطرة في الله ان كل صاحب مال من اذا ذهب لاثمريه شيئا من الفواكه والخضار الا هي ثمر فواكه ابتساء وخضار ابتساء ضد الطير فجلب لنا من كل مكان هذه خيرات ونعم فندفع بريمتها اذا لم نشكرها حق الشكر وقد اشار الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا كل ان الانسان لا يطغى امرء بالثناء لان الاستغناء الشائع عدم الخوف من الله من اعظم اسباب الطغيان اليس من الطغيان ان تسرف الانسان في انفاقه على نفسه وعلى من يعول إسرافاً شيطانياً غلينا أليس من الفقر والطغيان ان تزدر النعم وان يتفاخر الناس بها وان يقبلون الظهورة بها وبغيرها اي والله بل ان بعض الصحاره وصلت بهم الحال الى ان ظنوا ان كثره الماء وكثره الاولاد والنعم من اسباب النعذب عذابهم القيامه انظروا الى امتكاس التطور والخلل في المساهيل فظن المال قد لا يصرخ بلسان لكن حاله يدل على ذلك يظن انه مع غنى انه لن يعذب قال الله تعالى وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا ولنا نحن بمعددين سبحان الله وما كانت كثره المال سببا لعدم الاداء بل ان العكس صحيح في الحاله في الحاله يدل على غاله يظن انه مع غناه انه لن يعذب قال الله تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بالمعذبين سبحان الله ومتى كان كثرة المال سببا في عدم العذاب فإن العكس الصحيح في الغال بأن كثرة النعم والمال يزيد معها الحساب ويضر في الموت الصحيح أنه كلما زادت النعمة زاد الحساب وقال الموت أمام الله قال الله تعالى هم لتسألن يومئذ عن النعيم ومن اسباب اختلاف عند كثير من المسلمين انهم لم يسعوا في تحسن الرزق فتراهم غنيوا ومنعمين وعاشوا منعمين لم تمر بهم امهالات وقسم قسم ولا حاجه ولم يعرفوا قسوه العيش وهذا ما يقصد بالفرق بين بعض الاغنيه اليوم طبقه الاغنياء عندنا اليوم اثنان بعضهم لاسيما كبار السن ممن ذاقوا الشجث والعوز ومروا بحاله فقر تراهم غير مستكين معتذرين في الامكان غير مسرفين اما بعض المتوسطين الاعمار وبعض الشباب يغلب عليهم النعومه المطلقه والترف السائد والله المستعان ومن اشعر بالسرط انه محرض للنقول ان النفس البشريه إذا لم تسخر إلا في الدنيا فإنها تنهلك في حبوباتها ولا تكن أن الاثر في كل انسان نعم انه يشتهي الشهوات ويميل اليها قال الوعل تعالى سيئنا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسوامه والانام والحرس ذلك مسائل حياه الدنيا والله عنده حصر المقات ان حب المسلم لهذه الاشياء ليس هو المشكله نعم. نعم هذا امر قد خطط الناس عليه لكن المشكله تكمن في تقديم حب هذه الشهوات على حبك لله وما يسببه هذا الحب اي الشهوات وراث من الركون الى الدنيا وقد حذرنا الله تعالى من تقديم حب الملذات على حبه وعلى حب رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حق الجهاد في سبيل الله الذي لا يمكن ان يطيقه المسرعون المترافون المنغمسون في لذات الدنيا قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعسيرتكم وأموال اقترتموها وتجارة تختون كسادها ومساكن ترفونها أحب إليكم انظر يا أخي أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربحوا حتى يأتي الله بأمركم والله لا يهدي قوم الفائقين نعم ايها الدواء من يستطيع ان يجاهد في سبيل الله وهو منغمس في الشر لا يفكر الا في نتائج ذاته ومن اسباب الشر قله القدوات صار الناس اليوم يقتدي بعضهم ببعض وقد لا يجدون من يقدر النعمه وينزلها من قيمتها الغني يقلد صائر الاغنياء القريب يقلد قريب والقريب والمرأه تقلد اختها وقريبتها وجارتها وهكذا قلت الخطوات في المجتمع اين في مجتمعنا امثال الصديق وامثال عمر رضي الله عنهم ممن كانت الدنيا في ايديهم ولم تصاحب هذه الدنيا محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك محبه الله في قلوبهم ومن الاسباب خاص بالعلم الشرعي والابتعاد عن هذه الاسلاف في التعامل مع نعمها كثير من المسلمين اليوم ثقافاتهم السويه لا تعد ما تحفظه في ذاكره من ايام الدراسه فهم لا يقراون القران الا نادرا واذا قرؤه لا يعرفون المعاني ولا يقتدون على تعلم هذه الاسلاف في كثير من الامور ولا يسالون عن احكام الحلال والحرام الا ما نذر مع انهم يقضون الساعات الطويله في تراقبه طر... طر... طر... الصحف التي لا تصلهم غالب. أقول لا تنضوا في الغالث من تجوية الإسلام وتسجيل الحقائق ونشر أخبار الحم من العزل هذا فضلا عن الذين أتمنوا المسترسلات والأسلام والحفلات الراقصة والأجساد العارية فمثل هؤلاء كيف لا يصيرون مسرفين كيف لا يصيرون مسرفين ومن عظم الأسفال ما يقوم به اعداء الدين والنله من اليهود والنصارى وعملاء وابنائهم من اذهال الرمه الاسلاميه وخاصه <تصفيق> الشباب شباب <تصفيق> وخاصه الشباب والشبابات يلهونهم بالثواث لا سيما الجنسيه ويغمسونهم في, في الملذات ويعلقونهم بالثواث ويسرقونهم اضراقا كاملا تتعلق بالرياضه مثلا فجد خطاب لا هم له ولا تقرير يوالي عليها ويعادي من عجلها ويقططن مع الناس من عجلها إذا قيل له مات والشهد يقول توجله كذا يعني الناد الفراني سبحانه أنت مسلم كيف تقلد لهذا الكرام إن لنا أيها الأقوى ندرك هذه الهجمة التي يتولاها كبار الحزمانيين في القناة الإسلامية الذين ينسخون الناس وينسخون توجهاتهم وعقولهم ويغمسونهم في الترف حتى لا يصير لهم هم إلا شهواتهم وهواياتهم آخر ما يفكرون فيه هو استعادة مسانة الأمة الإسلامية واستعادة كرامتها ولا أظنه يقلع على أحد ما أغرأوا به أسواق المسلمين من وسائل السرب وبنون الملجات التي لا يراعها فيها حلال وحرام ولا ضار ونافع وزينوا ذلك للناس في التعايات وأطنعوا كثيرا من المسلمين حتى بعض الحضانات بأن هذه الأجياء والأخذبها من عدلة الحضارة وعنوان من عناويل التقدم والسميز والرطي تبارت كلمة تميز تستفز كثيرا من الصلوب وقد جاء في بروتكولات حكماء صهيون اليهود لعنة الله عليه طولهم في البرتكول السادس سنسطع حب الشرف المظلم هذا موجود في بروتوكولات اليهود وجاء في البروتوكول الثالث عشر سنذهل الجماهير ايضا بانواع سته من الملاهي والامحاء ومسديرات الفراغ والمجامع العامه وفنون الجراء اصل مطلب اداره الانفعال كم لا تاثير هذه الاشياء على النفس تنظر الى اهتمامات كثير من الشباب المسلمين اذا سئلوا عن هواياتهم فمن منهم يقول هوايتي الجهاد في سبيل الله او السعوه الى الله او صله الارحام او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من منهم يقول اني اتلذذ بزياره الوالدين هوايات كثيره وطموعهم وأملياتهم وملياتهم وملياتهم في الغالب أن يكون مثل اللاعب الحلاني أو المغني الحلاني أو رجل الأعمال الحلاني أما الذين عندهم سيئهم من الحياة, الحياة فربما ذكروا زعب النوايات المبتكة كجمد الطوابع وتربية الحمام وغير ذلك هؤلاء الذين يستحون ولا أظنه يقفى على كثيرين ممن يتادع الصحف, الصحف, الصحف لا ما ترجح به أحد الفتقة حين قال للصف العريق في إحدى الصحف دعا الى معاشره فتيات بالخصم العري بكل وقاحه وسفه حتى طالب بعض الغيورين بإقامة الحد التأزيري على هذا الثفيف وعلى الذي قابله واجرى هذا الحوار معه الذين لا يساهرون بفتهم فحكموا للان الحد ختم هذا الفسد وعده ونسال الله تعالى ان يوفق المسلمين للاخذ على ايدي السفهاء ان ترخت سماء ان ترخت سماء من وعدم الأصل على أيديه قد يسبب يا عباد الله خلاك الأمة خلاك الأمة في كلها إن الله تعالى يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مصر فيها ففسقوا فيها فحق عليها الخوف فزمرناها تدميرا أيها الإسوة في الله ماذا جرى المستمع من هذا الثرب؟ وما دنا من هذه الشهوات المتنوعه التي لا يرضى بها الغالب غاب القائم لقد صرنا نرى آثارها ولا يمكن لاحد ان ينكر شيئا من هذه الاثار لقد صرنا نرى ضعف العباده وقله الصله بالله ونرى التكاثر عن الطاعات بطاقات الناس الجسديه والروحيه لا تتحمل اي مشقه ولا اثناء من اجل الله فالفرات الجماعي ثقله على كثيرين وكثيرا من العبادات ثقيله على حتى بعض الطيبين وان كان هذا الحكم ليس عاما لا يزال المجتمع بخير ويوجد فيه من الصالحين ما نرجو ان يدفع الله ببركاته سعاده عنهم عن النقم والبلاء لكن نقول ان هذه اقتباس غالبه المجتمع يستثنون الصالح يصرف عليه كل شيء من اجل الله ومن اجل قسمه ام نتضر الى اقصى الدنيا رغبه والسياء فيها اقبل حجر حجر الذي ربما لا تجد في السر امر ينفقون له وينفقون من اجل كل غال و نفيس يا من تنفق مئه او مئتي عره من الريالات من اجل هواه خطا مساره حراما او من هين عنها ماذا ظنك اذا دفعت 1000 و2000 في مشروع الخيرين هتستكثر وتكثر فستكثر الالف وال2000 و3 و4 ولا ستكثر مئات الالاف من اجل نعمه الجبد وراحه الاسار وشرف الاسار رو ربنا كان من هين عنها هذه حقوق حقوق ونحن نقول ايها خططه الله فلنجعل المقياس هو الصلاه ما مدى اهتمامي لا بالصلاة كم حدث الذين يحافظون على الصلاة في مستمعات المسلمين كم نزقة المصلين في صلاة الفجر خاصة ما للذين يصلون الفجرة في وقتها النسائج لا تصر والله لا تصر راحبا من الغيورين هذا كله من آثار هذه الحياة الغارقة في السهوة والمجلة والسرط تحكم عن المسه ولو في أرض غنيا وزهتم في ضاعة الله وهي بين يدينا صدق ابو حازم رحمه الله حين قال يسير الدنيا يغفل عن كثير الاخره يسير الدنيا يغفل عن كثير الاخره فإذا كان حال الدنيا يسيرا فكيف اذا صارت كيره كثيرا فماذا تستمع بها اخرتنا ومن اعظم افكار الشر رد الحق الحق نعم, نعم ربما يظن الحق وضرب الحق وضرب اهله لان الانسان احيانا ياهمل بل في كثير من الاحيان يقطع بعض الناس ويقطع الشهوات او ينتصفها ويحللها وهذا تفسير ما نراه ونسمع من هجمات الامنين والمنافقين والشهوانيين وتم من المسلمين ساره يستهدفون العلماء و ساره يستهدفون العاملين بالمعروف والناهين عن المنكر ولجان الحكم و ساره يهاجمون بعض اهل السريع واقتصاد الالهي وتقصيه للنبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يسلم منهم لانهم لا يريدون خطر ما هم فيه من السنعح والراحه والشرف وما دروا ما دروا والله انها طيباتهم عدله لهم في الحياه الدنيا. ليبقى لهم العذاب في الحياة الاصرة الخالدة. يقول الله تعالى ويوم يُعرض الذين كفروا على حق طيباتكم في, في حياتكم الدنيا وتنعمتم بها فاليوم ثون عذاب مهون بما كنتم تستكبرون في الارض غير الحق فيما كنتم تستقون لقد كان بعض الصالح رحمهم الله اذا قرأ هذه الايه وامثالها يقول اي ساعه ثم لتسلم يوم عيد على النعيم وهم على كل يسير من النعم صاروا يكون ويقول ان هذه حياة هذه طيباتنا حلت لنا في الحياة الدنيا فاين نحن من هؤلاء, هؤلاء؟, هؤلاء؟ ألا فليحذر كل صاحب نعمة أن يكون ممن يردون الحق فإن طغيان النعم يؤدي إلى تكذيب الحق ورده قال الله تعالى وما أرسلنا في حرية من نبيل إلا قال مسرفوها إلا بما أرسلتم به كافرون مسرفوها هم الذين يقولون في التكذيب قال الله سبحانه وتعالى ذرني والمكذبين أولي النعمة ومحفظهم قليلا أيها دفت في الله ها نحن نرى, نرى كثيرا من المسلمين كيف تضيع اوقاتهم بدون اي فائده لانهم يقولون نريد ان نقطع الذرار هل عند المسلم ذرار هل يفرض المسلم التضييق الا حياته الصغير عن كثير من الطاعات بل بعض الواجبات قال صلى الله عليه وسلم ما من ساعه تمر من ابن ادم لن يذل الله فيها الا حصر عليها يوم القيامه هو حاضر العين في الخليه وهو حديث الحسن ها نحن نرى ايما اسوء كثيرا من المسلمين صاروا غير قادرين على تحمل المسؤوليه اي كان وان الناظر الى اكثر الجيل الجديد من الشباب يرى والله عجبا اكتساليون في كل شيء مترددون من كل تكليف حتى صار كثير من الاباء والامهات اليوم لديهم العدد الكبير من الاولاد والبنات لكنهم لا يطلبون منهم شيء لا يستفيدون منهم شي شيء بل لا يجدون من يسب حاجتهم إلا الثائق والصادمة والموضع والله مستعان حتى إن بعض الآباء ربما قال نحن نستفي من الأولاد يعني يكفوا عنه سروا ومساكلهم وهذا أيها الأخوة الغالب نزيدة التربية على السرس وضعت التربية على الرجول وإغراق الريم الجديد للسرس والبطر والتكفر ومن نتائج في عيد الثرى ايضا والقطر ما نراه من تكبر بعض الناس يتكبرون على الاخرين وينبحون انفسهم بمناسبه هذه المناسبه وينصرون الفقراء والمساكين ويستهزئون على الضعفاء من العمال والعبيد لماذا لماذا الفقراء والمحتاجون هؤلاء المساكين يجب علينا مراعاه مشاعرهم ويجب علينا حظاً حتى صلوبهم فإذا كنا ننفقنا إليهم فلا أقل من أن نترك الزراهم أن نترك الزراهم ونترك تحقيرهم فإن في هذا أعظم الأذى لهم ومن نتائج الثرى بأيضاً ضياء الأموال فيما لا يمتع بل فيما يضر حتى صار بعض الناس يقترضون الأموال من أجفر ويتحملون ديونا كبيرة لا يستطيعون فدادها بسبب العبس واللهو وساعد في ذلك اندشار البيع بالتقصيد بطورة واسعة جدا وبطور أحيان فيها مخالفات الزرعية مما تجع كثيرا من الناس من ركوب درجة لا يضيقون العيش فيها ولا الإنساء على أنفسهم ومن يعولون لأنهم ركبوا مرتبة ليس فرهم والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث يقول المستسفر ما لم يخطا كذا في ذو بيزور لماذا الانسان يرتدي نفسه ممركزا ليس من اهله يظهر نفسه على انه غني وقني وبطره مليء بالثروه لماذا هذا كله من في اثار الفساد وانغماس المجتمع في هذه المظاهر الزائفه ومن اكبر اثار الفساد انتشار البطاله وظهور العجز والكسل وسحل والرذائل فكثير من الشباب يريدون ان يتخرجوا يريدنا ان نتفرج مدراء او على الاقل موظفين وراء ليس فيها اي ثف و اي مشقه فبعد كثير من الشباب عن الوظائف المهنيه والفنديه ولا يعني هذا اي هدف لا يعني ابدا ان نستهل فلما لم يجد عملا بمثل في مثل هذه الاشياء بل فعل بعضهم لم يجد وظيفه لكن نقول ان عددا كبيرا من الشباب لا يريد ان يتحمل مسؤوليه ولا يريد ان يتحمل سقه من اجل الوظيفه لانه عام سعيده ومثرفه ومن النتائج التي لم تعد طافيه على حد ظهور الامراض الناتجه عن الراحه السائده والنوم وكثره النوم امراض القلب تراعبت كثيرا في السنوات الاخيره وانتشرت بالجنجاش وكثير من هذه الامراض يقرر الاطباء انها نتيجه للنسيج السكر واكثر هذه من الاخر أقصر هذه الآثار أسوأ القلب وعدم تأثره بالمؤلم وللايه كثير من المضرفين تنذرهم الايات العظيمه من مرض قريب او مرض خطير او عبره من خبر لكنهم لا يستفيدون منها في شيء لسته غمات في حياه النعيم والسرور اولا يظنون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يثوبون ولا هم يتذكرون قيلت تلك صار والذي يغرف الى هذا الحد لنفسيته انه مثابهم ايها فذلك ان هذا الشرط الذي حذرت منه النصوص الشرعيه له هو من اكبر العوامل التي ساعدت اعداء الاسلام في تحقيق اهدافهم الخطيره والعجب ان اكثر وساعد اكثر واناتي انما جاء بها منظمات الغرب فهم سبقونا اليها ومع ذلك يخطئ مع انهم هم الذين اخترعوا كثيرا من وسائل الشر فقد تفوقوا علينا لأنهم لن يترثوا مثلا نحن متفوضنا عليهم في الترف الترف المفرس نعم أيها الأكوة هم أكثر مننا جسيا فالصبر على كثير من أعمال الدنيا ما ينجده المفرس فينا مجاملة ولا داعي أن نقفية رؤوسنا في الترف ما ينجده المفرس في كثير من السوال الكافرة في يوم ينجده المفرس عندنا في أسبوع, أسبوع. لماذا؟ مع انه صفات لكنهم صفات جسديه نعم هذا ليس على اطلاقه لا بد ان نستثني وجود بعض الناس نعم لكن هذه هي الصفات الغالبه ايها الاخوه الكرام نقول مره اخرى يا ترى كيف سيكون الحال اذا ساعدت الامه الى نسير جماعنا في الجهاد في سبيل الله ما مصير المتطرفين هل ينتظر منهم الدفاع عن من المقدسات بل حتى الدفاع عن انفسهم واعراضهم ان الاجابه على هذا السؤال ندرك بها جميعا خطوره هذه المساله واهميه علاجها اهميه علاجها فيا ترى ما العلاج من اين وتلك الطبيعه الى الصعود من طبقه الثرى الثمره الذي يوصل الى الهاوي هل بامكاننا فعل شيء تجاه هذه الظاهره لا نستطيع فعل الكثير لمواجهه هذه الظاهره دعونا نستمع الى الشيخ وهو يعرض وسائل العلاج ان هذه الظاهره لم يسلم منها فقد دعاء الى الله والمصلحون لم يسلموا من اثارها صار كثير منهم مقلدين اكثر منهم مبدعين وصار من النادر اليوم ان يبرز عالم رفيع يلفت الناس حول او داعيه مستجد جد يصدر الناس عن توجيهه ورايه صارت تقدم الدعوه الى الله بطيئا ديئا ونذر الامر بالمعروف ومعروف والنهي عن المنكر بل ان من الظواهر التي لم تعد خافيه ظاهره ضعف الايمان وتمييع المسائل الشرعيه والبحث عن الرقص من اي سبيل وساع الخراج وعن الانكسار وتغيرت المواقف والاراء ما كان في السابق مبدئا لا يقبل المساومه صار اليوم عند بعض اهل الصحوه تشددا ليس له داع ايها الاخوه في الله يجب ان نخرج بين التشدد الذي لم ياذن الله به ان هذا مرفوض شرعا وعقلا ونفرق بين الزهاد وبين الجزيه التشريع التي سينقض صاحبها ولا قلت له شيئا من المشقه بسبب سوء المجتمع سمع ان هذا يحتاج الى مجاهده ومصابره هل نسينا ايها الاخوه ان النار حصه للشهوات والجنب حصه للمكالك ما كان المخلوق محددا للنفس ان الضبائع فكره كل امر فيه مشقه وشده هل تذكر حول النبي صلى الله عليه وسلم ان المتمسكين دينهم انهم كالقابض على الجمر ومن منا يحب ان يقض على الجمر هل نسينا أنهم الذين انهم يفتو بالغرباء الذين يصبحون اذا شد الناس او يصححون اذا او يصححون او يفسحون ما استغنى الناس انه لا يجوز لنا ابدا ان نخلق بين التسجد والتعلم والتزمم ثم ثم الذي يرفض الشرع وبين الصبر على طاعه الله ومحالمه واقضي هذا الدليل بقوه ايها الاخوه المؤمنون ان ظاهره الفتور في الدين لم تعد محصورة في افراد يستعد يشهد عليهم الدعاة والمرابطون ليعالجوه كلا لكنها صارت عدوى فاصيب بكثيرين من اهل الخير وان من الواجب ان ينحس الدعاة والمرابطون والمصلحون عن كل وسيله لنقاص هذه العدوى والهي احياها والا فان هذه الظاهره لم تقف عند حد معين انها مؤذيه متعديه اذا لم نكتشف حيالها الاسباب المطلوبه تبعا وعقلا عقلا ان الجديه في الشيء والدعوه الى الله والجديه في التربيه مطلب ملح في هذا الزمان واذا لم يكن هناك قدوات يستنير الشباب خاصه بسيرتهم وبتوجيههم فان هذا الامر هذه طاوله علاج وان استشراء هذه الظاهره يلاجم. اعني ظاهره التضور وضعف التجين فترجع مسيره الخير الى الوراء كثيرا يلاجم. لكننا ان شاء الله متفائلون متفائلون بوجود نخبه يلاجم. من الذين اهتموا الاخره على الاولى يلاجم. فهؤلاء يجب أن يقرد بهم وأن يعرف قدرهم فبهم يحفظ الله مسيرة الخير وبهم ينتسل الأرض والمتساطقون نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المصلحين الثابتين على المبادئ أيها الإخوة في الله إن الدعوة إلى الله نوع من أنواع انتهاد في سبيل الله فيا ترى كيف سيكون الزائية مستسدا في دعوته إذا كان هو إذا كان هو هو نفسه ضحيه من ضحايا السرقه السرقه وكما قيل اذا فاض الشيء لا يعطي انه يجب على المجتمع المسلم في جميع اشعته ان يهتم بيلات هذه الظاهره الظاهره المدره لان اشارها كما علمتم ليست هي مقتوره على فئه من السئات بل هي عامه شامله ايها الاخوه المسلمون لا بد لنا لا بد لنا ان ندرك طريقه صحيحه كيف نتبع هذه الدنيا لا سيما ونحن نسمع النصوص الشرعيه الكثيره كثيرة. ونقرا عن نماذج صادقه طبقت هذه الطريقه طريقة. كيف نتعامل مع الدنيا ان الدنيا فانيه والاخره باقيه كيف نغرق في الفاني ونتهاون بالباقي يجب علينا ان نخرج من محاسبه انفسنا بناء على فهم هذه المساله على فهم حقيقه الدنيا نحن على تصرفاتنا وعلى اقوالنا وعلى اخذنا للمال واهضاره على قضاءنا الاوقات هل هذه الامور كلها متوافقه مع فهمنا لحقيقه الدنيا او لا او لا أو ان كثيرا منا يردد كثيرا الدنيا فانيه واذا صنع واذا سمع بموت احد يردد هذه العبارات والله ان الدنيا لا تساوي شيئا لكن حقيقتها تختلف صورتها نحن نريد أيها الأخوة أن ننزل الصور على الحقائق وإلا فإن هذه الأشياء التي ندنزل عنها وحولها قد تصير مجرد حفية علينا أيها الأخوة في الله, في الله. يجب علينا ايضا ان نتعامل مع ثرنيا وما لذاتها بحسب احوالنا فالغني يختلف عن الفقير فاحيانا قد فعل بعض الناس شيئا يعد سرقا بالنسبه لهم الىهم بينما لو فعله غيرهم او جميع عد سرقا ولذلك فان الفقير الذي يسرق ويختره ويغير من سداد هذا ياخذ الاموال من الناس لينفق على امور هي من السرقه فشر هذا اقبح بكثير من الغني الذي قد تجاوز حد الاعتدال ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثه الذين لا يخلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ذكر منهم عاهلا مستكبرا لماذا يستكبر الفقير فقير ان الغني قد يضيه ماله وهو مخاصب على هذا الكبر هذا صفه مذمومه فظيحه فيه فكيف اذا كان فقير فقير كيف اذا صار الصرف والاصراف من جاء عن عبد الله بن حميد قال مر جدي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه برده فقال عمر عمر بكم تعتبر بردك هذا قال ب 60 درهما قال كم مالك قال 1000 درهم قال قام اليه عمر في السر فجعل يضربه ويهزون رأس مالك 1000 درهم وست ساعة وكم ب 60 درهما انما كان عبد الرحمن بن عوف يلبس البرد او الثله تساوي 500 ال400 دينار دراهم كما روى ذلك مستعجل طبقاته وذكر الصهاني عن عثمان بن ابي سليمان عن عثمان بن ابي سليمان ان ابن عباس رضي الله عنهما اشترى ثوبا ب1000 درهم سلبه اذا القضيه هي انها تختلف باختلاف الاحوال وكذلك ينبغي التفريق بين البلدان فما يعد سرقا في بلد اذنه قد لا يكون كذلك في بلد اخر حب غنى وفقر الناس وحب اعراقهم وكذلك الاوقات وقت الشده غير وقت الرخاء وهكذا الامور يجب ان تنزل منزلها الصحيح ويجب علينا. علينا حتى لا نسقط في هاويه الترف ان نعرف... ان نعرف التوسط الشرعي في الانفاق قال الله تعالى <تصفيق> وكلوا واشربوا فلتسيفوا <ولا> <تصفيق> انه لا يحب المسرفين <تصفيق> وقال تعالى في وصف عباد الرحمن والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما <تصفيق> وجاء عن الصيا صيا قال كانوا يشهرون الشهرتين الثياب الجياد التي يشتهر فيها ويرفع الناس فيها اصهارهم والثياب الوجيه التي يحتقر فيها ويستدل بها وقال علي رضي الله عنه ما انفقت على نفسك واهلك من غير صرف ولا تثير لفلك وما تصدقت فلك وما انفقت رياءا وسمعه فالذلك حظ الشيطان ومن علاج الثغف ايضا عدم الغلوف في طلب الرزق, الرزق وعدم الاندفاع الزائد لأعمال الدنيا التي يطلب بها الاستئذار من المال ايها الاخوة في الله لو فكر كل طالب للمال ولو فكر كل جامع للملايين كم سيأكل من هذه الثروة ويشرب ويلبس ويركب لو عاش مئة سنة لو وجد انه لا يحتاج الا الى جزء يسير منها فلماذا يحصل لماذا هذا الهلع ولماذا هذا الانغماس في طلب الدنيا قنيا وكذلك ايضا فان من علاج الشر في عند كثيرين ممن استمروا الكسل والنوم ان يسعى في طلب الرزق باعتدال فان الامه اذا فسدت فيها البطاله والفرار انها لامه لا يرجى منها خيره الغالب يقول عمر رضي الله عنه لا يقعد احد عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم ان السماء لا تنظر ولا تنظر في الضراء ولا تشك ان الذي يسعى في رزقه بدون انتظار الى الاخره وبدون التوظيف لما امر الله انه سيقل شرفه ويارث قدرا منه اكثر من غيره ان كثيرا من المترفين ما صاروا مترفين الا لانهم حسن امل الدنياوي ثم ينهض في سقمنا ومن العلاج ايضا ان يختل المسلم ان تكون النعم ان ان تكون النعم التي عنده انما هي استجارات من الله له قال عبد الرحمن ابن عوث رضي الله عنه ان قتل حمزه فلم يجد مالا يصفه فيه وهو خير مني وقتل مصعب بن عمير وهو رضي الله عنه وهو خير مني فلم يجد مالا يصفه وقد اصابنا منها يعني الدنيا أصبتنا منها ما قد أصبنا ثم قال <تصفيق> إني لا أحسأ أن يكون قد عدلت لنا فيضاتنا في الدنيا ومما يستعان به على علاج السرف أن يعول المسلم نفسه على بعض الأعمال التي فيها نوع مشقة حتى لا يألف المعومة والسرف وقد ورد عن بعض السرف قولهم نفسكوا سنوا فإن النعم لا تدوم ومن ذلك أيضا ممارسة بعض الرياضات النافعة كالمسي والجري والسباحة ونحوها مما ينفع ولا يضر وعلى المسرف أن ينظر في حوادث الزمان ونوائد الليالي والايام بكل شيء اذا ما ثمن نقصان فلا يغر بطيب عيش الانسان هي الحياة كما شاهدت دولا من سره زمن فساءت ازمانه الغني يصير فقيرا والصحه تصير سقما والحياه تصير موتا وكم من غني صار يعاني من الذكاء وكم من قوي صار الى حرج مصلولا وكم من عزيز صار من اذل الناس وصدح الذي قال اذا تم امرا بدا نقه فوقع زوالا اذا قيل ثمنا وعلى كل مصرف ان ينظر في مدى الخساره التي يجنيها نتيجه الاشتغال بمظاهر السرق امواله تذهب سدى يحاسب عليها ووقته لا ينتفع به بل يقضيه غالبا في مضرته اما قلب المضطرب فهو في الغالب ابعد ما يكون عن حثه لله وطاعه الله, وضعت الله, وضعت الله ومحبة ما يحبه الله بالله. ان القلب اذا امتلئ بالمحبة الدنيا وشهواتها قلت محبة الله فيه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا الا كما يدخل الجمل في سم الابره نسال الله ان يحدد الينا الايمان وان يزينه في قلوبنا وان يسرها الينا الكبرى والصغرى والعقيان وان يجعلنا جميعا وسائر اخواننا المسلمين لاننا واثقين انه على كل شيء قدير ايها الاخوه في الله, في الله ان كثيرا من المترفين ما رسوا جميع انواع الشهوات شغالا كانت او حراما ومع ذلك فهم ليسوا السعداء والواقع خير شاهد على ذلك ولست ارى السعاده جمع مال ولكن من تقيه هو السعيد كما الرجل الذي بلغ الغايه في الثراء ومحادث اجاد فهو كثير الخوف وكثير من الذين سخروا هم من المترفين وكم من فقير يكد ويسعى في طلب الرزق وهو من اسعد الناس واقلهم همما واشرح لهم صدره يقول الحسن البصري رحمه الله اهيل الدنيا اهيل الدنيا, الدنيا, الدنيا, الدنيا, الدنيا, الدنيا, الدنيا, الدنيا, الدنيا, الدنيا والله ما هي لاحد باهنى منها لمن هانها المسلم, المسلم ايها الاخوه المسلم يجب, يجب ان تبرز شخصيته الاسلاميه في كل شيء ومن ذلك ان بروز شخصيته شخصيته في بعده عن الشرف الذي ربما انغمس مجتمعه في حضوره وهذا علاج نافع لمن تأمل في ان بروز شخصيه المسلم الدينيه سخيموه حصانه ضد الشر لان المسلم المسلم يكتسب تصوراته ويصنع شخصيته من خلال تعاليه الذاتي لا من خلال تقليد الناس ومجاراتهم فيجب ان يعود المسلم نفسه على الرجوع الى تعاليم الدين المطهر في كل شيء ان هذا الاسلام لا يدركه عرضه الا من صبغ نفسه بصبغته الكامله ومن العلاج ايضا التفكر في حساب والوقوف دين يضيح زي الله من غيوف جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم العبد من يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفلا وعن علمه ما فعل فيه وعن ماله من أين اقتصده وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلا إذا أردنا في المسلم إذا رأى المسلم مسلم نسئلس قدر الصره عند الله الله غير ما سمع في ذمه من سوق انظر الى المترفين منهم غالبا من هم هل هم اهل الطاعه ام هم اهل المعصيه إن السرف أكثر ما يكون في الغالب الغالب في أهل المعارض قال آه السكيان الثوري رحمه الله إذا أردت أن تفعلك قجرة دنيا فانظر عند من هي, هي. أيها الإخوة المؤمنون يجب على كل داعية ومرب أن يعوذ نفسه وأن يعوذ من يرقيه على أخذ الإسلام بقوة نعم أيها الإخوة أيها المعلمون أيها المدرسون أيها الدعاء ربوا أنفسكم على الأخذ أخذ, أخذ الإسلام بقوة وجسرية وعدم التساهل في الحرام مربل مربل يجب أن تربى جميع, جميع, جميع على أن فعل الحرام مربل مربل معناه استعرض لغضب الله ويجب يا للاساره ممن غضب الله عليه عليك ويجب ايها الاخوه ان نترفع عن اضاعه اوقاتنا بما ينفع فان النفس ان لم تشغلها بقراع قراع دخلت في المعصيه لا بد ان يتوصف النش على الجلس وعلى الصكونه وعلى تحمل المسؤوليه وترك التذليل والنعومه ومن العلاج ايضا النظر الى احوال الفقراء والمساكين وتفقد احوالهم واخذ اجرههم ومن العلاج ايضا سئل بعض المتخصصات التي فيها نوع من الصقه وسعه الصيام والعمره والحج والدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في حاجه الفقير والارمله واليتيم والمشاركه مع المؤسسات الخيريه في الاعمال الاغاثيه والتعويه وغير ذلك واخيرا يرا في المساء احد المدينه فينا جربوا جربوا جميع جربوا جميع فلسألهم فلسألهم ماذا جرب ومارس الجميع النزال ومارس الجميع الشهوات فلتالهم ماذا جنى وماذا تبقى لهم, تبقى لهم؟, لهم؟ ذهب كل شيء وبقي الحساب نعم. نعم ذهب كل سيء, سيء وبقي الحساب إنه جار في الحديث أن أمسكا واحدة في الجهنم تنسي صاحبها كل نعيم المطر في الدنيا فأي يقين في لهذا النعيم وإن أمسكا واحدة في الجنة تنسي صاحبها كل بأس ومشارة نقيه في الدنيا ايها الاخوه بالله لا بد من التاكيد على كثره الهم في حقيقه في الدنيا فان التانق بالدنيا هو راس كل بليه قال عثمان رضي الله عنه في اخر خطبه لله ان الله انما اعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الاخره ولم يعطيكموها لتركنوا اليها ان الدنيا تزنى والاخره والاخره تظلا لا تشغلكم الفانيه ولا ولا تشغلكم عن الباقيه هاجروا ما يبقى على ما ادنا فان الدنيا منقطعه وان المصير الى الله عز وجل نسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى الا يجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا والا يجعل مصيبتنا تيهنا انه على كل شيء قدير اللهم اصلح قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا واعمالنا واهدنا واهدنا جميعا الى الصراط المستقيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر سائر اعداء الدين اللهم انا نسالك وانت منزل وانت منزل وانت منزل الكتاب كتاب حازم الاحزاب مجري السحاب مجري السحاب مجري السحاب اللهم انا نسالك ان تنزل عذابك وردك اله الحق على رؤوس المجرمين اللهم عسهم بددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم انصر اخواننا المجاهدين في اثيانه اللهم انصرهم اللهم انصرهم وثبت دعمهم اللهم سدد رميهم اللهم اجعل هؤلاء فلول اضالمين ومن عاونهم وسكت عن جرائمهم اللهم اجعلهم غنيمه لهم وسراحهم واموالهم ل خواني المجاهدين في الشام اللهم اصلح احوال الامه في مشارق الارض ومغاربها اللهم امن في اوطاننا واصلح لنا امورنا اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلا ان تغثنا اللهم اغثنا اللهم اغاثنا اللهم اغثنا اللهم, اللهم, اللهم, اللهم انا نسالك الغيث عاجلا غير اجل نافعا غير ضار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وصلى اخره حزننا وقنا اعزاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على